بسم الله الرحمن And go and الذين <تصفيق> اتى Add that ell Thank you. كل نرج منهم ما استثب من الإسر والذين تولى كباره لهو <تصفيق> Yeah بالله. One. Oh, Oh. وَلَا إِلَى بَنِي آدَمَ و في الذين لا يجدون ولقد أزلنا إليكم آياتا وبينات وما من الذين خانوا من قبلكم وما الله نور السماوات والأرض، ما في نورك اذ ذذاك كان هاك وكف نور يوي وقد بال شدا في God! Sure. Uh -huh. uh -huh. <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فضيرا. لَقَدْ of them. في نبي لهم دينهم وما يوم لهم دينهم الذي الرب ضلهم وما ينبذنهم يا ادي صفيف امنا يا رب تدني لنا ومن غَفَرَ رَبُّكَ عَذَابَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَضِيقُ الصَّلَاةِ وَأَكْثَرُ فَكَثَ من كفروا مُعجِزين في الأرض وما أوعُمُوا ولا في أهل يا أيها الذين آمنوا ليتأذنكم الذين ملكت اين تضل نسياب سن الله يرى من بعد ليس عليكم ولا عليهم دون بعدهم غذهم نفهو وافونا كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا أبلغ الأطفال فَلْيَعْلَمْ بَأَنَّهُ كَانَ تَزَامَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَذِبِينَ مَا والله ولي حكيم حبيب وَمَا نَسِيَ ابْنُ نَظِرَ مُتَبَرِّعَ فِي لِمْ بِنِيلِنَا وَإِنْ وَمَا نَسْرِيهُ نَالِيم إِلَهِي سَوَنَ مَنْ وَلَا غَنَنَ أَخْرَجَ خَرَجَ وَلَا, ولا Ti em ticumm eu ovolu tio di fum Eu ما vol ti for سَنَجْعَلُ لَهُمْ دُونَ خُلُقٍ أَن جميعا أَوْ أَشْلاء فَإِذَا دخلتم ذلك يبين أعضكم <سؤال> فعظا <سؤال> قد يؤلم الله الذين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ أَمْ حَسِبَ النَّاسُ